تذكر أنت لما كنا نلعب بوسط الفريق والأذى نحبنا بعد دوم عن ذاك الطريق اذكر المسجد هذاك هذاك اللي يم بيوتنا بيت ثاني بيت دافي دافي جنب النسب لنا الله يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكرا سابق بعضنا منه يحتل المكان الله يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكرا سابق بعضنا منه يحتل المكان لما نحفظ آية نركض للإمام ويدبده وجمل هدية كل ما كانت بارك الله ولدي فيك ولما نحفظ آية نركض للإمام ويدبده ما الهديه كل ما كانت بارك الله ليدي فيك ومرت أيام وكبرنا كبرنا صورت شوف وين احنا وصلنا شوف ربنا وش عطانا اللي من صدره يتعلاك بله يتعلا مكانا شوف, شوف, شوف ربنا وش عطانا صغره يتعلا بالله يتعلا مكانا بالله يتعلا مكانا تذكر انت